إذا ضاقت بك الدنيا وتجرعت مرارة الذنوب فليس من ملجأ إلا لعلام الغيوب فاذرف دموع الندم وأظهر مشاعر الحياء من رب السماء وأعلنها دوبة صادقة ورجعة خالصة نفسة بنام الثنوب وكن أريب من الله كل لحظة وكل سنية أكن بقلبي معاه وبأراضئه وراضي عني يوم الآن نفسة بنام الثنوب قرب من, من الله كل سكن تكون بقلبي مع الله دي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 زنيا أكن بقلبي معاك بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول مهما تهن مع المعاصي أفضل بط يا رب ستوب أنا بالذنوب وأكون قريب من الله كل لحصة وكل سنة أكون بقلبي معاه وابأراضي وهو راضي عني يوم أكن بقلبي معاه والقراضي وهو راضي عني يوم من أم نفس توفنا بالزنو نفس توفنا توف توف توف بالزنو